وإلهنا وإلهكم واحده ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وما يجحد بآياتناها إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا تاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بِآيَاتِهَا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير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 يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمّت لجاءهم العذاب ولا يأتينهم ضغتته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم نما لا بالكافرين يوم يعشم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة ثم فأي يفعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم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 الذين صبروا نعم اجر العاملين الذين سفروا نعم اجر العاملين الذين صبروا وعادا ربهم يتوكلوا وكأن لا تحمل رزقا الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وكأي من دابة لا تحمل رزقا الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء لا يقدر له إن الله بكل شيء عليم ولا سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله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 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ إلى الْبَرِّ إِلَيْهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أو لم يروا أننا جعلنا حرمًا آمناً أننا جعلنا حرمًا آمناً ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَن أَظَلَّ مِن مَن إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَبَ بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي لَالَ نَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ